لا. يقول السائل ما هو واجب المسلمون تجاه المسجد الأقصى وهل من كلمة تقولونها حول الأقصى المبارك ليس الأمر أن يقول الإنسان كلمة في مثل هذا الموقف المسلمون ضيعوا المسجد الأقصى قديما عندما أباعوا وردينهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم فهل ترى ان في العالم الاسلامي مراجعة الحق هل ترى ان الدول الإسلامية نسمع اعلام الدولة تلو الدولة بانهم حرموا المحرمات ومنع الخمور؟ والقمار والربا وعقاموا الحدود ونصروا الحق وامروا النساء بالستر وعاقبوا من تعدى حدود الشريعة او ان الناس يتحدرون من درك الى درك حتى صار كثير منهم يستحي ان يتمسك بالآداب الإسلامية في مجالة النساء ليس الأمر إنقاذ المسجد الأقصى وإنما الأمر أن يعود الناس إلى دينهم أن يجعل القرآن والسنة وفق الشريعة حكما فيما بينهم وفيما بين رعاياهم ويعتزون بذلك ويرونه فخرهم لا عن يستحيوا من الشرق والغرب إذا تحدث معهم عن المرأة ونصف المجتمع وكذا وكذا ثم هلا رفعت رايات تحريم عبادة القبور والاستغاثة بالأموات نسأل الله أن يرفع كل بلية على المسلمين وأن يعيد لهم البصرة في دينهم وأن يعيدهم إلى دينهم عودة الحميدة. نعم